اخواني الكرام أ خ و ا ت ي الكريمات بارك الله لي ولكم في هذا الشهر المبارك العظيم ا ل شهر ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة والعتق من النار نسأل أن يغفر لنا ويرحمنا رقابنا من النار إنه نسأله أن يهل علينا هذا الشهر المبارك باليمن والإيمان أن سميع والسلامة والإسلام أن يجمع شمل هذه الأمة الله تعالى المليك يهل الشرع المبارك شمل كما هذا هذه ويعتق يغفر يجمع ويوحد كلمتها ويرص صفوفها وينصرها على أ ع د ا ئ ه ا و أ ع د ا ئ ه إ ن ه على ما يشاء قدير وبالاجابه إ ج ب ة د ي ر ل م ن ا س ة شرط ش كما يقول العلماء يقول في وقد بدأنا ر شهر رمضان شهر التوبة وشهر المغفرة وشهر الأوبة والاستلاح مع ما التوبة الأوبة والإسطلاح الله سبحانه وتعالى إذن د م ن ن ا ا إ خ و ي نلاحظ جميعا في ش ه ر رمضان نراه الشهور ما لم نكن نراه في الماضية نكن في ولا نراه في ا ل ش ه و ل ة بعدها وهو ت و ب ة العباد إ ل ى الله ورجوع العباد إ ل ى الله دون مناد ودون ق و ة ودون س ل ط ة ودون م ص ل ح ة م ا د ي ة د ن ي و ي ة يقبل المسلمون والمسلمات على الله في ه ذ الشهر ا المبارك السعيد وهذه ا ل ظ ا ه ر ة هي ظ ا ه ر ة ص ح ي ة في ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة بل هي من العلامات والبراهين و ا ل أ د ل ة ا ل ق ا ط ع ة على أ ن هذه ا ل أ م ة لا تموت و ل م تموت ف ت ق ل س ع ر بسبب عوامل البقاء و ا ل ا س ت م ا ر فيها ب إ ذ ن ربها سبحانه وتعالى وهذا من ر ح م ة الله وفضله على هذه ا ل أ م ة ل أ ن ه ا خيل ا ل أ م ن و أ ف ض ل ا ل أ م ن و ل أ ن ه ا الشاهد على ا ل أ م ن ضعفت ام قويت اجتمعت أ و تفرقت توحدت أ و تشتتت ستبقى رغم ان فيها خير ا ل أ م م كلما عادت إ ل ى كتاب ربها و س ن ة نبيها صلى الله عليه وسلم ل أ ن الله قال فيها كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقلت من رحمه الله بها ن د م ت هي ا ل خ ا ت م ة وهي ا ل ش ا ه د ة هي الله سبحانه وتعالى لها محطات لتتوب وتؤوب وتستيقظ وتتنبه وتغتسل من ع د ر ا ن ه ا وتتطهر محطات منها بعد الدخول في ا ل إ س ل ا م في الشهادتين ا ل م ح ط ة ا ل أ و ل ى إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة أ و ل محطة و أ ه م م ح ط ة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أ و كما جاء في ا ل أ ث ر من حافظ عليها كان لغيرها أ ح ف ظ ومن ضيعها كان لغيرها أ ض ي ع وتلاحظون انها تثقل على كسلم المسلمين في غير رمضان لا يصلوا وهي لنا والإستعليم لنا والإستعليم للتربية والتعليم والتطهير والتزجية وكل ذلك لنا إخواني مدارس مؤسسات وهي هي هي محطة وليس لله فيه شيء ل أ ن ه تعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا لو أ ن أ و ل ك م و آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم كانوا على أ ت ق ى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي ش كلكم ن ع د ي أدفتكم يكونوا كلهم بكر معهم الساعة نعادي الجنون بحل قلبوا أبي ب و ا هل يزيد ذلك في ملك الله شيئا أ ب د ا ن ا تقول لي كنت كن صلي له وكن ا صوم له وكن ا ا ل ك ي ل و ومرضني وما جليت وما فعل ليك ب د على ما يكشف العامه قال الجهل سائد الامه ك ا ر ي ص ل ي ط له ومجحي وليس يلفي يد من كنت كنت مش م ج ح قضي ما ف ي ه شيء رب وعبد ومولى وعبد وسيد وعبد يستحق الله عز وجل ا ل ع ب ا د ة و ا ل ط ا ع ة وهو يفعل ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارات م مثل الذي لا صغيرة ي ه والله عز وجل يمكن أن يرحمه هم لا؟ ممكن. لأنه لا يسأل يفعل وهم وجل يسألون لا لا عما يسأل يفعل عز يمكن ممكن أن ولا يجبر على فعل شيء ولا يمنع من فعل شيء لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد、أغل? ان صليت فلك و إ ن صمت فلك و إ ن ذ ك ي ت فلك و إ ن حججت فلك فالله عز وجل لا يحتاج إ ل ى شيء من هذا ان أ ح س ن ت م أ ح س ن ت م لانفسكم و إ ن أ س ا ت م فلها ا لا الله تعالى لا يستفيد ولا يخسر شيئا و إ ذ ن قال تعالى لما قص علينا ق ص ة بني إ س ر ا ئ ي ل في سوره ا ل ب ق ر ة ولما طلبوا من سيدنا موسى أ ن يريهم الله تعالى جهره قال ا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فما ظلمونا ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون, وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إ ذ ن اخي المسلم لما تاتي ا ل ص ل ا ة وانت عبد من عباد الله يريد سبحانه وتعالى أ ن يربيك على تقواه على طاعته على اتباع أ و ا م ر ه واجتناب نواهيه فيدربك ويروضك ويربيك على ذلك ب ا ل ص ل ا ة أ و ل ا ب ا ل ص ل ا ة لماذا ا ل ص ل ا ة ل أ ن فيها قال تعالى واقم ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن ا ل ف ش ا ء و ا ل م ل ك ا ر ولذكر الله أ ك ب ر والله يعلم ما تصنعون تنهى عن ا ل ف ش ا ء و ا ل م ل ك ا ر ولذكر الله أ ك ب ر تذكر الله وتنهى عن ا ل ف ش ا ء و ا ل م ل ك ا ر ومن لم تنهوا الصلاه عن ا ل ف ش ا ء و ا ل م ل ك ا ر فلا تجده من الله إ ل ا بعد ا ل أ ن ه ا أ ص ل ا فرضت وشرعت لتنهى عن ا ل ف ش ا ء و ا ل م ل ك ا ر ولذكر الله فيها أ ك ب ر أ ت ق و ل لك أ نصلي ولم ننتهي على ا ل ف ش ا ء والمنكر من صلى ولم ينتهي على ا ل ف ش ا ء والمنكر ف إ ن ه لم ي ص ل ي قام بحركات ر ي ا ض ي ة م أ ل و ف ة فيها أ ق و ا ل و أ ذ ك ا ر وحركات وجهر وسر ي إ م ا مع ج م ا ع ة و إ م ا ف ز ه ل أ ن ا ل ص ل ا ة من طبيعتها وكذلك خلقت وكذلك فرضت و وشرعت أ ن ه ا تنهاى عن ا ل ف ش ا ء والمنكر لما تجد المصلي فيها المقيم ا ل ص ل ا ة ا ل ذ ي يقيم ا ل ص ل ا ة الصلاة يعني بالمفهوم ا ل ق ر آ ن ي و المفهوم الحديثي و ليس بالمفهوم العامي الذي يروج بين النهي ا ل ص ل ا ة يعني حركات و أ ق و ا ل و أ ذ ك ا ر في مناسبات م ع ي ن ة لا أ ت ك ل م هنا عن ا ل ص ل ا ة بروحها و جسدها ف إ ذ ا ت أ ت ى هذا نهتك عن ش ا ء المركب و ذكرت الله فيها كثيرا و الا فلا ف إ ن لم تنهد فاعلم أ ن فيها نقصا ف إ ن نهدت عن تسع المنكر فاعلم ب أ ن ك تصلي وهذه أ و ل م د ر س ة تتخرج منها المتقى اول م د ر س ة و ليست س ه ل ة لماذا ل أ ن ه ا خمس مرات في اليوم و فيها شروط الوضوء و ط ه ا ر ة المكان و ط ه ا ر ة الثوب و الحفاظ على الوقت إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا موقوسا مراه لما ص ص ب ح الضر ا ا ل ع غيب إخواني إذا ن ك تصلي ت أ ي ه الصبح ا م م المسلم لما س ل أيها ت ل ل ا ص الذي ينقصنا ب ا ل أ م ه والعلم ب ا ل د ي ن والله عليم ولا يعبد إ ل ا من علمي ومن جهل ا شيئا عاداه كلما ع ر ف خ س ر كما يقول صلاه العلم لا تكون ص ل ا ة كذلك الذكر ا ا ل ص م والحج وغيرها من عبادات بعض اخواني إ ينادينا المنادي مؤذن الله أ ك ب ر يذكرك ب أ ن الله أ ك ب ر من كل كبير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني مفتاح الدخول إ ل ى ا ل إ س ل ا م يذكرك به خمس مرات كبيره حي على ا ل ص ل ا ة يدعوك ب أ ع ل ى صوت استعمال ا ل م ك ب ر ا ت حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح اي النجاح والفوز برضى الله سبحانه و تعالى و جنته س ا ل الله دخولها جميعا ثم يذكرك م ر ة أ خ ر ى الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله خمس مرات و ا ل أ ذ ن أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ه م شعار من شعارات ا ل م س ل م والذي كان في ع ا ئ الرسول صلى الله عليه و سلم يعرفون البلد ث ا ب ت على دينه والمرتد عن دينه ب ا ل أ ذ ا ن كان الصحابي إ ذ ا أ ر س ل إ ل ى بلد ما ف إ ن سمع ا ل أ ذ ا ن علم ب أ ن أ ه ل هذا البلد ن ا زالوا على ا ل إ س ل ا م و إ ن لم يسمع ا ل أ ذ ا ن علم ب أ ن ه م قد ص ر ت د و ا عين الاسلام شعار مهم وقلما نتدبره وقلما نتدبر معنى الله أ ك ب ر يعني شرعه و أ م ر ه ودينه وما جاء به نبيه أ ك ب ر من كل شيء ولا يسبقه أ ي شيء ولا ينبغي أ ن يؤخر بعد أ ي شيء ل م كان ن و ر هذا معنى الله أ ك ب ر ربما لا يمكن د ر ي ع ن الله أ ب بالمستمع فما ذلك تأتي فتصلي تقل ثم ي صار الصبح يا د ي ل ل هل ه نحس ن ن ب أ اخي نقل بين الله الصلاة يدي في ا بعض إ و ة س أ ل عن المسلم خ ش و ع لأنه لا يحصل له لا ي ك ن يا أخي م أ ن يحصلك ا ل خشوع و أ ن ت لا تدري ماذا تفعل أصلا؟ إذا كنت تعرفه القرآن ولا ت س م ع الى ا ل ق ر آ ن ولا ت ع ي ف معنى ا ل ص ل ا ة ومعنى إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ومعنى استقبال ا ل ق ب ل ة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ق ب ل ة ترضاها فول ي وجهك شطر المسجد الحرام القبلة الشطر جزائر, جزائر لا ولا تصلي ولا تصلي ولا تصلي جزائر ما يصليوا عليها يصليوا جزائر والمدن جزائر أصليها لا يدخلها هي ك ن ن ي م ا ا ع ر ب أ ن ن ا ك نصليه و جهات ي لمسجد الحاره ونصلي وجوهنا ش ط ر ا لمسجد الحاره لي القبلة ما يعرض ما عرشي ولكنني ي ماذا م غ ر ب كي ا لا ر و اعرف ف ا ل ا ل ر ق ب ل ا ل لا تجد ت تصورت تتصميم ع على عوقاتها ط ل الأرض الأمة كلها على اختلاف وبلدانها فوق فوق دب وازمينتها المسلمين والمسلمات في العالم ع ب ا ر ة عن دوائر ق ا ئ م ة لله أ و ر ا ك ع ة لله أ و س ا ج د ة لله أ و ج ا ل س ة بين يدي الله دوائر حول ح ل ك ع ب ه احد المسلمين كان و ا في الحج مع إ خ و ا ن ه وكان و ا بجانب ا ل ك ع ب ة و س أ ل أ خ ا ه أ ي ن هي جهه القبله يا فولاذ قال فيها القبله قال كيف ادور رسول من هنا وهناك قالوا رب لما تكوني ل فوزت من هنا الروض تساعدك وراحوا ذ ل ه من هو الله وما هي أ س م ا ؤ ه الحسنى وما هي صفاته العلى وما يجب في حقه وما يجوز وما يستحيل حتى تخشى ل م ا تشعر ب أ ن ك واقف بين يديه الصلاه لما تكبرت ك ف ي ر ة ا ل إ ح ر ا م فلتشعر ب أ ن ك بين يديه قليلا هذا. حتى الذي الخجور والخضوع والطمأنينة والسكينة للصلاة يحدث يذكر أحيانه ينسى أحيان أين يأتي ويكون هذا وحتى آثرون أخرى إذن من في خ ل اما ق ا ل س ل م و ل ل م م س ب علمت د ا ا ا ن ه ن ه ا أما م ع ل يا أخي أنك ل م انك تكبر فرص إحرام أ بين يدي الله, وأنك الله وتقول أ ن ك ح ا الله و و ر ت و ي ج ي ب تقول الحمد لله رب العالمين فيجيبك حمدا ي عبدي الرحمن الرحيم يقولك اثنى علي عبدي تقول تقول يقولك يقول يوم ملك الدين أمجدني عبدي إياك العبد وإياك السعين يقولك هذا بيني المستقيم إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سالت هل ش ع ر و و ن إ خ ا ن ي بهذا ا ل ش ع و ر كيف بهذا الشعور, كيف بك إذا شعرت هذا الشعور واستحضرت الله الحوار الذي بينك وبين وألا وتذكر الله الذي خالقك ألا صلاتك تنهاك الشيء الملك الله تخشع عظمة على فيها بينك في كثيرا ثم تركع بين يديه و تسجد بين يديه و اقرب ما يكون ع ب د إ ل ى ربه و هو سالم تكون إ ى الله ف أ ك ث ر من الدعاء فقامن أ ن يستجاب لكم يعني حقيقي سيستجب الله لكم ان إن كانت خ ا ل ص ة لله و وفق شرع الله إ ذ ا كيف بك إ ذ ا صليت الصبح و شعرت بهذا الشعور و بهذا ا ل إ ح س ا س و بهذا الحوار فبهذا المقام الرفيع الذي أ ن ت فيه و أ ن ت في ا ل ص ل ا ة في ح ض ر ة رب العالمين كيف يليق بك أ ن تعصاه بعد الخروج من المسجد م ب ا ش ر ة أ و بعده بقليل ترتكب المعاصي ب ا ل ك ب ا ئ ر والذي نهاك عنها هو الذي وقفت بين يديه وهو الذي وصفته ب أ ن ه أ ك ب ر وهو الذي سبحته وذكرته وعظمته وقدسته وركعت له وتجدت له ووضعت افضل جزء في جسمك على ا ل أ ر ض ابتغاء و ج ه ه واستجابه لامره هو الله تضع افضل في جسدك ووجهك تضعه في ا ل أ ر ض إ م ا في ا ل أ ر ض م ب ا ش ر ة و إ م ا على الحصير و إ م ا على ا ل ر ط ا ط و إ م ا على أ ي فراشات المهم في الارض ونفك ي في الارض, ما هي في الأرض. يعني هي والقوة. في الأرض حينما تضاغ انفك في الارض ثماني مرات في مرات ا ن م في الصبح والفجر و ث م ا ن مرات في العصر وست مرات في المغرب و ث م ا ن مرات في العشاء وست مرات في الشفع والوتر ي لله أ ل ي س هذا الله الذي تسجد له وتضع وجهك في ا ل أ ر ض هو الذي حرم عليك ا ل م ح ر م ة و أ و ج ب عليك الواجبات أ ل ي س هو الذي حرم عليك الغش حرم عليك الزنا حرم عليك ا ل ر ش و ة حرم عليك الربا حرم عليك ا ل غ ي ب ة حرم عليك ا ل ن م ي م ة حرم عليك إ ذ ي ه الجار حرم عليك عقوق الوالدين وحرم عليك إ ي ذ ا ء المسلمين بلسانك أ و يديك أ و عينيك أ ل ي س هو نفسه الذي خلقك و الذي رزقك ب ل إ ن ه الله و مع ذلك ن صلاح معنى هذا أ ن الخلل في ا ل ص ل ا ة كم من مصلي لا يصلي و كم من لا يصلي لا يصلي اكثر هذا معروف ي ع تارك الصلاه هناك من يصلي ولا يصلي إ ذ ن ينبغي إ خ و ا ن ي أ ن نصلي أ ن نقيم ا ل ص ل ا ة و أ ن نفقه ا ل ص ل ا ة ولذلك أ ن نعرف ا ل ل ه ا ي ن ص لا تستغرب المسار المساجد مليئه والمنكرات ك ث ي ر ة والحج موسم الحج الزحام ت ص ا ر المسلمون بعضهم ي ق ت ل و ا بعضهم ولكن المنكرات ك ث ي ر ة م ت ز ا ح م ة كذلك تكاد بعضها ي ق ت ل و ا بعضهم الزحام في ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وهم يصلون ويصومون و ي ح ج و ن ويعتمرون معنى هذا أ ن الصلاه فيها نظر و أ ن صومنا فيه نظر و أ ن حجنا فيه نظر إ ن لم ينهونا عن الفحشاء والملقى ونكون ل أ صليت يتركوها من س ي إ ل ا ق ل ي ي ل لأن الصلاة ا و م ي ة نخلص م ر ا ت محطات م ت ق ا ا ر ر ب ب ة قصد ل ت ي ة والتربية والتزكية لما تذكر ن تذكره وتشعر بمراقبته لك ل أ ن ك سلت له وركعت و ق ب ت بين ي د ي ك فحينما تخرج من بيت الله تق الله ولا تصح سيؤدى حركة رياضية لصلاه ا وباشا داخلي مرسل الظهر شاء ب عبسك قربنا ه والله جيده نجيه انك تحنون اصلا ان من سيصلي ي ولدك ا ج ت ن ف ي حقا ي ص ل ونحن لها عسل هذا الشراب عسل متقعيدين اصحاب الميزان عسل اصحاب ا ل ح و ا ن خ ل ي ولدك يغش ويغش و ي ل ش ويغش ويغش ه نجا ويغش ويغش و لارب ك ي غ ل و ي غ ز ويغش ل لك ويغش ويغش ويغش ويغش ويغش و ي غ ل ويغش ويغش ويغش ويغش ويغش ويغش وجانت لها اندرجه و ل ي ل ه صوت ل ه م دربه ولا مزال لا ص و ب جوابك من ي ن ب ا غ ي ص ا ف ي ع ط ي ه ا مستخدم من الحرام ه ذ ا ج ا م س هو ولم ا لماذا ض ل الخير ب ا ل أ م ة ا ل ل ي ك ينتمي لها وفيه الخير أ ص ل ا و ا ل ل يغش كان ي ل ل ا م ة ا ل ل ي ك ينتمي لها وفيه الخير ويسال الجنه هذا مجرم خائن و ي ق و ن عيال الله ل أ ن الخلق عيال الله و أ ح ب ك م إ ل ى الله أ ن ف ع ك م لعياله اذا قل من يصلب من قل من يصلي. ثم لما بعد ذلك لما ل تكاد تنسى الله بعد صلاه الظهر ياتيك العصر م بعد ا س ر ب ثلاث ساعات تقريبا ثم بعد ذلك لما تكاد تنسى وتغفل عن الله ت أ ت ي ك صلاة ل ا ع ش شو ا وبعدها النظر فإذا القلع الله ء رفع عنك القلع. شو حكمة قد نمت حكمة معك م ح ط ل ي ط ه ر ك ويزكيك وينقشك حتى ويدخلك、الجنة. وينعمك ويمتعك تستقي الجنة حتى بالنظر إ ل ى وجه الكريم وهو ليس في حاجة إليك ي حاجة بحاجه ق ى معك م ط محطم م ت ق ر ب ة لما ت ن ي اليك م ة ا ل ة اللي هي العشاء نهي عن كلامي بعد صلاة العشاء في السنة النبوية. م ن ا ل س ن ة المستعبد انك رسلت ع ج ا وقتله اناس ل أ ن انتهت المحطات الخمس ولم يبق بعدها إ ل ا النوم ل أ ن الليل جعله الله لباسا و ا ل م ه ا ر ة معاشا لما ت ط ل ل ا ي تنتهي ب ا ل ع ب ا د ة وتختم ب ع ب ا د ة أ خ ر ى سلام على شخصك ا ل أ ي م ن وتقول باسمك ربي وضعت ج ن ب ي وبك أ ر ف ع ه ت ج ن ب ك تحط بسم الله شرير ل ا ل ل ل ا م هذا إ ذ ا كنت منضبطا لسنه رسول الله بها ل أ ى الله عليه وسلم ف ر وعارفا ض مثل ه ذ أن تكون في م ض ا ن ي غير ر م ض بها بان ن ق ن العلم ومع ا ل س ي تهرر س ل المفروض ل ان ل م تكون ا في رمضان او في غير رمضان ل ل لا الله الرجل ليتلفظ ب ا ل ك ل م ة لا من سخط الله م ا يلقي لها بال يهوي بها ف النار سبعين خريفا ك ل م ة لا تخلي ك ل م ة و ل س م ا فيها اعظم في الاخره ي د خ ل فيها العظم جاء هذا الرطوبه يدرك ز ب ب الدنيا اي واللي كل اعظم يلقيانها ل أ ن اللسان أ س د إ ن لم تحرسه ص رقص ه الله أكلت ا ا قال ونأخذ و ل قال سكلتك أ م ك وذلك بعدما قاله امسك عليك لسانك قال يا رسول الله و ه نؤاخذ بما نقول قال سكلتك أ م ك و هل يكب النار على وجوههم أ و على مناخرهم في النار إ ل ا حصائد السنتهم لسان ا ل م ف ع عظم زله لسان سؤال تدير في ك ا ل ي ه ب ا ل س ا ن تقول ن س ح ب ا لكن كيف تسحب تسحبون الحطاير و ل سحب الوساط من تحت قدميك جالسك اما اذا كانت ج ر ف إ ن ه ع م ا ي ق و ر ك يسمع الله أ و يسمعه الله سجل ما يلفظ من ق و ل ي ن إ ل ا لديه رقيب عتيبي إذا مسامحة إذا صاحب ا لم تتحبله طلب سمحك س د أدي تفاديك اللي ما إذا كانت الله إما أن يغفل عليك وإما أن يغفل عليك. شاب هذا الصلاة لما كثنان العشاء عليه يغفل عليك شيء وقيمه بنكبين أن أن تحط سمحك يعزبك إذن تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أ ر ف ع ه إ ن أ م س ك ت نفسي فارحمها و إ ن أ ر س ل ت ه ا فظهر بما تحفظ به عبادك الصالحين لاحظوا ن ت كما أ م ر رسول الله و وضعت جنبك باسم الله وبالله و أ خ ب ر ت ه ب أ ن ك به ترفعه ل أ ن ه لولاه تعالى لما رفعت جنبك يمكن أ ن ت ج ع مسلم لك اعتدم القيام س ي ق ض بعدها إ ل ا في صبح يوم ا ل ق ي ا م ة حينما ي ن ف ق في الصور مره أ خ ر ى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إ ل ا من شاء الله ثم نفخ فيه أ خ ر ى ف إ ذ ا هم قيام ينظرون النوم القصير النوم القصير يطول يتصل موت وقد الموت القصير بالموت الطويل ولا تستيقظ الا يوم ا ل ق ي ا م ة حينما ينفق ب ا ل ص ن ت خلال ث ا ن ي ة أ و الثالثه في روايه و ت ن ا ه ويرفع عنك الخلل لا يحسب لك ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة ثم تستيقظ في الصباح و ت ق و ل الحمد لله الذي أ ح ي ا ن ي بعدما أ م ت ن ي و إ ل ي ه النشور ر وتقر النشور إذن في وتقر وتعتقد بأن النشور إلى إليه بأن ميت فالنوم م وحييت في ي وتعتقد الصباح الله ا ل ص وفي ا ل ي ق ظ ى إ ل ي ه ا ل ن ص و في ا ل ن م ك تسال الرحمه والحفظ وفي اليقظه تخبر ب أ ن إ ل ى الله تعالى ا ل ن ص و هذا ما احيات ثم ت ب د أ الصباح بالصلاه ة محطة الأولى ذ ه ا ل م ح ط ة ا ل أ و ل ى هي م ح ط ة ا ل ص ل ا ة ثم ا ل م ح ط ة ا ل ث ا ن ي ة اللي هي ا ل ز ك ا ة قال فيها تعالى خذ من أ م و ا ل ه م ص د ق ة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إ ن صلواتك سكن ا ل ه الزكاة كذلك؟ القصد منها التطهير و ا ل ت ز ك ي ة و ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ن هي التقوى هي ا ل ا س ت ق ا م ة هي ا ل ط ا ع ة هي ا ل ت ز ك ي ة و ا ل ت ق و ي ة و ا ل ت ر ب ي ة و ا ل ت خ ل ي ة و ا ل ت ح ل ي ة للزكاه ل أ ن ه تتم تخليتك من البخل والشح وتربيك أ و تحليك بالكرم والجود و ا ل ر ح م ة والحنان والعطف واللطف وأن برسول الصفات الحسنة التي أمرنا نستكبها الله فيها لأخر أسلم أن من نقتدي ثم بعدها الصوم الذي نحن في أ و ا ئ ل شهر رمضان الذي جعله الله عز وجل شهر الصيام ماذا قال فيه تعالى شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فقال قبلها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم اتقوا يعوذنا رب العزه ع ل الجوع والعطش وترك النساء اي تبطن الفرد من طلوع الفجر الى غروب الشمس لعلنا نتقي ويروضنا على التقوى ف إ ذ ا اتقيناه ادخلنا ا ل ج ن ة و م ت ع ن ا بالنظر إ ل ى وجهه الكريم ك أ ن ه سبحانه وتعالى يبحث لنا عن ا ل أ س ب ا ب التي ندخل بها إ ل ى ا ل ج ن ة نحن هاربين وهو ينادينا نحن نبتعد وهو ي ق ت ا ل ن نحن ن ف ر وهو ينتظر صور أ خ ي ربك يقول إ ذ ا تقربت إ ل ي ه شبرا تقرب ر إليك ذ ع ا وإذا تقرب اليك ذراعا, وإذا تقررت إليه ذراعا تقرب إليك و إ ذ ا أ ت ي ت ه تحبو جاءك يمشي و إ ذ ا أ ت ي ت ه تمشي جاءك هروله و إ ذ ا ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه و إ ذ ا ذكرته في ملاء ذكرك في ملاء خيرينه ما قش م ل الـ وهل العناية بالعباد وهل لطف وتسير على العباد هناك هذه من هناك عناية هناك أكثر رحمة أكثر هذه وتيسير التاسير الحميد الغني القوي العزيز يتقرب إ ل ي ك أ ك ث ر مما تتقرب إ ل ي ه وهو الغني عنك كما قال في حديث قدسي آ خ ر خ ي ر ا ل ع ب ا د نازل وشرهم إ ل ي صاعد أ ت و د د إ ل ي ه م بالنعم و أ ن ا الغني عنهم ويتبغضون إ ل ي بالمعاصي وهم أ ح و ز ما يكونون إ ل ي ه ا وكي توجدن بالنعم ب ج ن ح ب و ه و إ ح ن ا كنتبغضو لي بالمعاصي وهو غني عنا ونحن أ ح و ز ما نكون إ ل ى الله ف أ ي ن تذهبوا أ ي ن تذهبون أ ي ه ا ا ل أ خ و ه ا ل أ خ و ا ت الله يقترب ونحن نبتعد الله يحبنا ونحن نبغضه الله يرضى عنا ن ح ن نرضى عن شرعه وعنه سبحانه وتعالى حينما ي م س ح ن امتحان ما خل او كثر قوي او ضعف ان من ي ز ع ومن يقنط ومن يسب ومن يلعن من تلعن ومن تسب إ ذ ا اصابتك م ص ي ب ة في مالك أ و في نفسك أ و في ولدك وهو القائل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصاغرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ابتليك يمتحنك ويختبرك ليسمع صوتك ليسمعك وانت تقول يا ربي اغنني بفضلك او يا ربي اشفي ضري او يا ربي اشفي ولدي او خ ل ف لي ولدي الذي م ا ي لاحسن منه او علمني ما جهلت او ارزقني النظر في وجهك الكريم او قوني ي بعد ضعف او علمني بعد جهل او اهدني ي بعد ضلال يريد سبحانه ان يسمع صوتك لما يحب ان يسمع صوتك يبتغيك صوره و ي غ ي ا يسمع صوتك كنت طلع قدام هذا الروح قاموا غ ياتي ب ع من نوقف و س ا وحده لا ل ي ا ل ت لك ذلك و فهذا يدل على أ ن ك لا ترضى بقضاء الله وقدره ل أ ن ك ترد أ م ر الله لذلك جاء في الحديث القدسي من لم يرضى بقضائي فليخرج من فوق أ ر ض ي ومن تحت سمائي الأرض له والسماء له. و أ ن ت فوق ا ل أ ر ض وتحت السماء ف إ ن لم ترض ى بقضائه فخذ ر من فوق أ ر ض ه ومن تحت ا س م ا ئ ه فاين تذهب و ا ليس هناك مكان تذهب إ ل ي ه ففروا إ ل ى الله لبيهرب اخواني الى ض ا ق ذ ا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله و إ ذ ا افتقرت فقل يا الله و إ ذ ا م ا ر س ت فقل يا الله و إ ذ ا ظلمت فقل يا الله و إ ذ ا احتجت فقل يا الله و إ ذ ا ضعفت فقل يا الله ف ف ر و ا الى الله لضاق وحار وخاف وتاه ت ف ر الى الله لاحظوا ليس عندنا في ا ل ل غ ة في دنيانا الفرار إ ل ى عند ن الفرار ا من ممن تخاف من, تخاف من حيوان أ و من إ ن س ا ن من ظالم أ و من مجرم أ و من ل ز أ و من ع ص ا ب ة أ و من حيوان مفترس أ و أ ومع ذلك قال لنا تفروا الى الله رغم أ ن ه أ م ر ن ا أ ن نخاف الله ولمن خاف مقام ربه جنتان اثنتان شوحنا ومع ذلك قال ت ف ر و ا الى الله إ ذ ن من فر إ ل ى الله فلا خوف عليه ولا هو يحزن والذين امنوا عن الصالحات و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون وقال قبلها بلاء لما قال يهود النصارى و قالوا لن يدخل الجنه ة إلا من كان من و د الا أو نصارى ت ك م ن هاتوا من كان ن ت م ص د ق ي ل ي هودا ل م او ا نصارى ر ومن ص و س ت ف ق هذه ا ل س ن ة عندهم ستقوم الساعه لما تلج المسلمين مع اليهود والنصارى قضائع المسلم وقالوا جميعا لن ي د خ ل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هدى أ و ن ص ا ر تلك أ م ا ن ي و م كي يردعهم ن ويقول لهم بلاء ل إ د ر ا ك من أ س ل م وجهه لله وهو محسن فله أ ج ر ه عند ربه ولا خوف عليهم ولهم يحزن ر ح ظ و لما يضعف المسلمون أ و يغيب المسلمين من عالم اليهود والنصارى ماذا قال اليهود, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب قال أصبق قالها بني سعيد. قالوا فيحقا العلمة سائر الانصارى الانصارى ليظهروا ووما لا ولا、ألك. كلاهما عرباتك كلمة ذلك ذلك مفيدهم هذه بني اولئك قالوا عزير ابن الله و قالوا نحن ابناء الله و أ ح ب ا ؤ ه و ا ل آ خ ر قالوا ل م س ي ح ابن الله و قالوا إ ن الله ثالث ثلاثه اذن في ا ل ح ق ي ق ة ل ي س على شيء جميعا لكن لما ي ح ض ر معهم المسلمين كيقولوا للمسلمين و قالوا لن يدخلوا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و نصارى ش ك ه امانيون اذن إ خ و ا ن ي الصيام م د ر س ة لنتقي الله ي ع قد تسول البعض أ ن ف س ه م ب أ ن الله تعالى, تعالى منعنا من ا ل أ ك ل والشرب ط ي ل ة النهار في شهر رمضان ليكثر ا ل إ ن ت ا ج وحتى لا يقل الرزق في ا ل ع ا ل م قد تسول البعض نفسه هذه ا ل ا س ئ ل ة أ و هذه ا ل أ ش ي ا ء ونقول لهذا الاخ ا ل ي و ق ا ل هذا المسلم ليعلم ب أ ن المسلمين ي أ ك ل و ن في رمضان أ ك ث ر مما ي أ ك ل و ن ف ي الشعبان وشهوه إ ذ ا جمعت ما تنفقه في شعبان وشهوه و ق ا ر ن ت مع ما تنفقه في رمضان وجدت ما تنفقه في رمضان أ ك ث ر مما نفقه ت في شهرين إ ذ ا ا ل ق ض ي ة زات والله عز وجل ما ت ط ر ي ع ن ن ا ب ش ن ص ن ا ل م ك ل ا ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال في الحديث تريفزك يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منكم مسالته ما نقص ذلك من ملكي إ ل ا كما ينقص المخيط اذا ادخر البحر لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم أن جمعوا من جن ن و إ هل ويقف بصاعد واحد ساحة واحدة. وكل واحد يسأل الله أن الله ينقص س سرا ل الله ما يشأ ذلك من م ل ك الله شيئا إ ل ا كما ينقص المخيط إ ذ ا أ د خ ل الغفو ر البحار و يلمونهم الأبواج ويجبوهم د جبت الجاه تزبيا يحسبيا البحار يباريك ساحل الماء يا هل قل هل من من في الشاطئ لكن ا لماذا لم ينقصني ممكن ان ل يجمعنا من قدر عاد الجين سيدنا و فاقير ما ن و ش ادم ستكون الوزيره ما ه وقيمتحنهم تقول اديوا غشونا له صعبه ذلك ما ضاع من و ك ل ما ضاع منك على يد الخونه س ت أ خ ذ مقابله يوم القيامه من حسنات ان كان للمجرمين حسنات ف إ ن لم يكن لهم حسنات ردت عليهم سيئاتك فيكب في النار وما ربك بضل ا منه د ل ا ل ع ب ونحن ي نزية صحيح د خ ل ا ل ب ل د ي ة و د خ ل المسؤوليه وداخل المسؤوليه و ا ء وداخل ك ع ب ولسي المسؤوليه وداخل ي الخيامات شو عاد يطلع رئيس بلديه وكي ع ي ب و ل ه وللا سيما لما ن ة و إ ن ل ي ب ل د ي ن ديال ا ل م أ خ ذ ه كامله وانا يا هو الرئيس ل ح ت ك اما ان يكونوا مسؤولين او يكونوا مسؤولين او يكونوا خ س ؤ و ل ي ن او يكونوا م س ؤ و ي ن او ي ك و أ و ا مسؤولين او يكونوا مسؤولين او يكونوا مسؤولين او يكونوا مسؤولين او يكونوا مسؤولين او يكونوا مسؤولين او ي ك و ا م س ؤ و ي ن او ي ك و ن ا مسؤولين او ي ك و ن ا مسؤولين او ي ك و ا ح د ؤ و ل ي ن او يكونوا مسؤولين او يكونوا مسؤولين او يكونوا مسؤولين او يكونوا مسؤولين و يكونوا م س ؤ و ي ن او ي ك و ن و مسؤولين او يكونوا مسؤولين او يكونوا مسؤولين صعبة وخصوصا جدا إ ذ م س ؤ و ل ي ة في ا ل إ س ل ا م ع ظ ي م ة إ ذ ا س أ ل ه ا كما جاء في الحديث من سالها أ ل ه ق إ ل ي وكل ن أعطيها وعين عليها لطلبها اليها تعالى ومن ا ل ل ل ي أعطوها ا ع ل ي ه يعينه ا ل ل ل ه ه ع ي اعين ن ن د ا ف الإسلام ا لا نولي الأمر يطلبه هذا من عليها من كان مسؤول عنها. مسؤول خطيرة. ليكون على ما. ولذلك ن ا تعلم قال العلماء بقضيه المسؤوليات الكبرى قال هي بين راغب وراهب م س ؤ و ل ي ة عموما تكون بين راغب فيها وراهب منها, واحد رغب فيها واحد حيث منها, وهرب منها. وغالبا ح د ت ح د في الصالحين وهرب و منها ا غ ب ا تجد ا ل أ س ق ي ا ء يفرون من ا ل م س ؤ و ل ي ة خيفي خيفين من الوقوف بين يدي الله قال بعض العلماء لما ح ا ر و ا في توليه بعض المسؤوليات, تولية بعض المسؤوليات قال ف إ ن أ ع ط ي ن ا ه ا للراغب فيها خشينا أن ل ا ي ع ا ن ي عليها و إ ن أ ع ط ي ن ا ه ا للراهب منها خشينا أن ل ا يقوم بحقها لا يمكنك مشاعرها بشكل ا ج و م ا ع ي او ولادها او نقابها في او اي أر فبغيش يكون مؤسسه لا يمكنك يخرجون ل مشاعرها بشكل ي م اجتماعي م تخاف ه مجموع ا ي زوجها ا تكلف الاصناف ولم يكن بها خوف من الله يمشي ض ي ع ه ا يعني كلهم يمشي مؤسسه يمشي افكاره الركوع والسجود والصيام والتشبع وتعفيك يقولون انا زال في دنياكم جميعا لا هذا مشكل إ ذ ا خصنا ثقيل يكون قوي ثقيل الراهب يكون قوي فاذا كلفناه اتقن عمله وكان قويا امينا ف لذلك غالبا ن ت ق ا م ى ا ل آ ن عندنا في الصنائع ح كلها تلقى الى القيت كي تتقن ش غ ا ل ه تلقى معدودين ا ن ولقيت متدين تلقى لا يتقن اشغاله ك ا ر ث ة إ م ا كي تتقن أ ش ف ا ر تدرك ت د ما ك ف تدرك بلا م ا و إ ن م ا تق الله ولا يحسن شيئا صوب ا ل م ه د ا ل ا ل ة مرحبا في الله توقن ا على الله وتوقنا نتعلم على ولكن يجب ان ل ا ب ت قولي ت و ق ن على الله و ي ج م ا ل ل ه اي ه ع شيء وتتوقع على الله ك م وتتقن امورك و ت ق ن عملك ا ورحم الله من عامل عملك و ب ع د ه ا ت و ق ن على الله را ي ج ك ن تتقن عملك ا ويجب ان ل ل ه عد تتقن ا مثلا يبلو د ي م و ب ع م هنا ا وفي ل خ ا ر ج ويجب ا ان ل ف ر تتقن ع ا ل ع ك يدرون فقالوا ن له ماذا ك ن تأتيه ش و معه يفعلون ا ق ل النضيعة هذا التوفيق والتيسير من الله وإذاك وتقول وكل أولو كتولي وهذه واضحة لها صافي أبقاته أنا عارف معها صافي أنك ذبنه شد في صحيح هذه هذه الناس قال له حمار قلت له حمار قلت له ح و ا ر قلت له حمار قلت له حمار قلت له حمار قلت له حمار قلت له حمار قلت له حمار ا ل م ت له حمار قلت له حمار ما ل ت له حمار ه قلت له حمار هو ق ل ما ه حمار قلت له حمار قلت له حمار قلت له حمار خ ل ت له حمار قلت له حمار الحمار يجب ان يكون الحمار يجب ان يكون الحمار يجب ان يكون ا ل ح م ي ر يجب ان يكون الحمار يجب ان يكون الحمار ما ق ا ل يكون ا ل ح م ا ل يجب ا ل ي ك و ل الحمار ش يجب ان يكون الحمار يجب ان ي ت و ي الحمار يجب و ان ي ك و ا د هو ع ا د ي س ب ان يكون ا ل ح م ا ل يجب ان يكون ا هذا م ا ر يجب ان يكون ا ل ح م ا ل يجب ان يكون ا ل ح م ا ل يجب ان يكون الحمار يجب ان ي ر و ن الحمار يجب ان يكون الحمار يجب ان يكون ا ع ز م ت ت و ك لو على عقلها الله توكلتم لو و ك ل ت على الله حق توكله لارزقكم كما يرزق الطير ت خ د و خماطا وتروح بطاله لكن ت خ د و ه وتروح خرجت ح ر ك وقراء ودير شواهد ودير دبلومات و ت ق ر اشغالك ولمت بتقدم على أ ي عمل اسال الله التوفيق و أ ن يبارك لك فيه راه هو صاحب ا ل ع م ر من قبل ومن بعد إ ذ ا إ خ و ا ن ي لما كنصوموا نحن ا كنت دربوا على ا ل ط ا ع ة ل أ ن ن ا ن ص و م عن الحلال لنتدرب على الصوم عن الحرام في سائل ا ل أ ي ا م الان ر نمنعين في النهار أ ن نكل أ الطعام والشراب و أ ن نتمتع بالنساء وكل ذلك حلال في ا ل أ ص ل مع ذلك نمتنع ابتغاء وجه الله مش بكم بأنكم يشعر كنت صين نجعب تواح تواح الصين والمصنع كل عمل لا إلا الصيام ف إ ن ه لي وأنا أ لا به ل يعلم بصومك الا الله وانت ي ع ل ص ي ا ا م لك تغضيه أو بعدهم وما ي ل م بك ح إلا ل ل ا لماذا لم الحلال ولا لم الحرال رمضان يا إخواني سائل تنعي تنعي في في أ ونفس الرب الذي أ م ر هنا هو الذي ن ه ا هنا ه والذي أ م ر في شوال و الذي أ م ر في رمضان والذي أ م ر في ش ب ه والذي أ م ر في سائر الشهور إ ن عده شهور عند الله إ ث ن ا عشر شهرا في كتاب الله لماذا ت ن س ل ئ المسارد في رمضان وتفرغ في غير رمضان لماذا أليس الله الذي يصل له المسلم شوال هو الذي يصل له المسلم لا ولماذا الأمة رمضان عظيم ومحطة عظيمة هنا إخواني في في بعيد هو سر رحمة و ا ل ت ي م ن ه ا إن ع ل ف الاجر في رمضان وفي العشر الاواخر وفي العيد وفي أيام البيض وفي ع ر ف ة وفي ل ي ل ة القدر التي هي خير من الف شهر الأجر في المسجد وفي المسجد الحرام يوم ي وفي ا ل ح ر الخميس م والحرام المدني يوم ك ي وفي ل ويوم الاثنين وفي ايام البيض وفي ايام ا ل ش ي ق وغيرها ر ح م ة ب ه ذ ه ا ل ا م و أ ر س ل فيها رسولا ر ورحمه ل أرسلناك بالعباد ايها ا ل ا خ و ة جعلهم هذا الشهر ولما يقبل رمضان كما جاء في الحديث إ ذ ا اقبل رمضان فتحت أ ب و ا ب ا ل ج ن ة وغلقت أ ب و ا ب النار وسلسلت ة الشياطين ف ت ح الشياطين ج ن ن وتغنق النيران ا ا وتسلسل ل بهذا افسر معنى ا ن ت ل ا ء م س ا ج د ا ل إ ق ب ا ل عن الله في رمضان دون غيره من ش ر و ر هذه محطه ع ظ ي م ة وزاد قوي لهذه الامه أ م ة ي ح ف ظ ع ا حينما يسلسل الله عز وجل الشياطين الذين كانوا قد استحوذوا على العباد في غير رمضان لما تقرا الشياطين و ت س ل س ل إ م ا ماديا و إ م ا معنويا ماديا يعني تسلسل فعلان ي إ للسلاسه و إ م ا معنويا بمعنى أ ن الله عز وجل يبطل مفعولها وعملها ويضعفه بما شاء وكيف شاء و أ ن شاء س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى لا ي س أ ل عما ن يفعل ولا كيف يفعل لما تسلسل في رمه. كل من كان في شبكه شيطان ا ل ش ي ا ط ي من الذين سلسلوا يطلق صراحه سراحه الحفز ع م يخرج فريعين مصرورين يعودون إلى ئ ل وأهلهم ا ت م و ب ب ا العصات لما الشيطان ه هذه يطلقهم م حتى ت بإذن الله ق و و يسجل هو ويطلق المساجين الذين كانوا تحت سيطرته س ت م ت ر ئ المساجد ويكثر الصائمون ويقل ا ل س ك ا ر و ا ل ح ش ا ش و ا ل ل ص و ص ويقل العراه فان يبقى منهم ما س ي ص ت ع وتقل أ ل ف ل ا م ا ل م ا ج ن ة ف إ ن كان بعضها باق ويلتزم الاذاعه ويلتزم التلفزيون و ت ظ ه ر لك الصوامع من... كنوات رمضان مال في القنوات وحتى الاعلامي ن ب أن ي لانه ل يبدا ل ا ما هذا؟ أنا سيأتي نجل قوي في الرمضان ص ا ف ي س ل ض ر الهلال هكذا ق و و ة ا أ ف ل ويحضر الجمع ويحضر الجمع ه ويحضر الجمع ويحضر ا ل ى م ك ا ن ه ارجعوا ل الى قواعدكم اللي كان اللي كان كي كي يرجع ا ل الحبارات الأيدي لأن الشياطين كل شيء يتطلق لما يتطلق عقل كلهم ل ي يجري يرجع ويسكر يجري يمقوقع في محرومين في شي كان كانوا إيمان يعودون ربع مستسع في ما كانوا فيه. والذي فيه قواعدكم إ م ن ه الله به ثبته وأراد خير ل ى ي ن ه و ث ي ر ن ا ل م س ل م ي ن ا ل م س ل م ي ن ي ب ت ويعرفون ن على د ن بمناسبة رمضان الله و ي الله في رمضان ويعضون على هذا الدين بالنواجذ ولا يرجعون إ ل ى ما كانوا عليه ويتخذوا الشيطان ع د ك م أمر الله إن الشيطان ل ل ه إن ا لكم عدوا تتخذوه عدو إن كما امرهم ي الله بني أن أدما ا تعبدوا ا ش ي ط ا ن ن إ لكم عدو مبين عدو يعبدوني وأن هذا صراط مستقيم ولذلك إ خ و ا ن ي الذين اقبلوا على الله يفرح الله تعالى بتوبته وبرجوعه و ب أ و ب ت ه ونقول التائبين ياراجعين إ ل ى الله و إ ل ى بيوت الله و إ ل ى رحاب الله ورحاب كتابه و س ن ة نبيه مرحبا بكم نزلتم سهلا وحللتم أ ه ل ا نزلتم عند الله وهو أ ه ل التقوى أ ه ل ا ل م غ ف ل ة إ ن تبتم حقا غفر لكم والذين تابوا من قبل فليرحبوا بالذين تابوا من بعد وليفرحوا بهم وليضيفوهم وليعلموهم و ل ي أ خ ذ و ا ب أ ي د ي ه م و أ ن لا يعيروهم ولا يستفزوهم ولا يضحكم منهم إ ذ ا لم يحسنوا ا ل ص ل ا ة امنوا ا يحسنوا الدعاء أ و لم يحسنوا ا ل ت ل ا و ة أ و شيء نار الخليل ارحموا إ خ و ا ن ك م وعلموه وانصحوه ورحبوا به وساعدوهم وتعاونوا معهم على البر والتقوى وذكروهم بقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أ ص ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا ت ق ل ط و ا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر ا ل ز ن و ب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم ذكروا التائبين ذكروا الراجعين بهذه ا ل آ ي ة ف إ ن ه ورد انها نزلت في المشركين الذين آ م ن و ا وخشوا أ ن يحاسبوا ب ا ل إ ج ر ا م و المنكرات التي ارتكبوها في ا ل ج ا ه ل ي ة فقال لهم تعالى قل يا عبادي رحضوا تشريف إضافة كانوا مشركين بمجرد دخولهم في ا ل إ س ل ا م و خوفهم من ا ل م ح ا س ب ة عما صدر منهم في ا ل ج ا ه ل ي ة نسبهم الله إ ل ى نفسه وهي نسبه تشريف و ر ف ع ة و تعظيم قل يا عبادي ق لا ي محمد لعبادي لا تقنطوا من ر ح م ة الله ان الله يخفض لنا ويعيد لنا ص ر ا ح ي ع الفسيل ويعيد لنا ا ح ه على الفسيل ويعيد لنا ر ا ح ه على الفسيل ويعيد لنا صراحه ويعيد لنا ر ا ح ه و ا ع ي د لنا صراحه و ي و ي د لنا ص ر ا ح ن ويعيد ل و ا صراحه ويعيد ن ا ص و ا ح ه ويعيد لنا صراحه و ي ع ي و لنا صراحه ويعيد لنا صراحه ويعيد لنا صراحه ويعيد لنا صراحه ويعيد لنا ص ر ا ه ويعيد لنا ص ر ا ه ويعيد ن ا ص ا ح ه ويعيد لنا ص ر ح ه ويعيد ن ا صراحه ويعيد ل ن قال العلماء ب أ ن هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة جلس ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم يتذكرون ا ل ق ر آ ن هم الخلفاء الراشدون ا ل أ ر ب ع ه يبحثون في ا ل ق ر آ ن و ي ت ذ ب ر و ن ا ل ق ر آ ن ويتدارسون ا ل ق ر آ ن فقال أ ب و بكر رضي الله عنه ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن فلم أ ر ى فيه آ ي ة أ ر ج و أ ح س ن من قوله تعالى قل كل يعمل على ش ا ك ل ت ه كما جيبت ب ل أ ن أ ر ج ع آ ي ة أرجى ع ه للمذنبين ا للعصاه للمنحرفين في وللعباد عموما ل أ ن كل بني أ د م خطا وخير خطائنا ت و ا ب سوره ب و بكر رضي الله عنه يقول أ ح س ن آ ي ة و أ ر ج ع آ ي ة ي ق و ل تعالى قل كل يعمل على شاكلتي قال ف إ ن ه لا يشاكل بالعبد الا العصيان ولا يشاكل بالرب إ ل ا الغفران شاكلته يعني طبيعته وعادته و س ن ت ه وسجيتي و ج ب ل ت ه إلى آخره ط ب ي ع ة ا ل إ ن س ا ن والعرش لأنه, لانه انسى ه إ ن ا و ط ب ي ع ة الرب الغفران ل أ ن ه غفور رحيم ثم قال عمر ن ل خ ط ا ب رضي الله عنه ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه فلم أ ر فيه آ ي ة أ ر ج ع و أ ح س ن من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبه شديد العقاب ذي الطول لا إ ل ه إ ل ا هو إ ل ي ه المصير أ ت د ر و ن لماذا اختار عمر هذه ا ل آ ي ة كذلك قال قدم غفران الذنوب على قبول ا ل ت و ب ة و ف ي هذا إ ش ا ر ة للمؤمنين ل ح ظ و قال تعالى غافر الذنب وقابل التوبه كيغفر ي الذنوب عن تيتو وهذا أ ر ج ل العباد اذا ئ ب الزنبي من كم لا ب ل لأنه ن يغفر ا ذ و بيتوب ج م ع ا كما جاء الأية الأخرى ثم قال في ي كما في أية ساب عليك ه م ليتوب كيغفرك ي ا عن تيتو و ع ا ل وقال عثمان, عثمان ي عنه ق ر أ ت جميع ا ل ق ر آ ن من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه فلم أ ر ى آ ي ة أ ح س ن و أ ر ج ى من قوله تعالى نبئ عبادي أ ن ي أ ن ا الغفور الرحيم نبئ ب ع اخبرهم د ي يا محمد ب أ ن ي أ ن ا الغفور الرحيم قل هذا ق وسيكتبوها ش ي وما ت أ و ش وما تحنوشي وما تحنوشي ي تواسع س للذين تقروا ل غ ي ب ج م ي يتوب عليك قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ف س أ ك ت ب ه ا الذين يتقون و ج ن ة أ ص ن ع د ت لي اتقي لا غير وقال علي بن أ ب ي طالب كرم الله وجهه ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه فلم ار آ ي ة أ ح س ن و أ ر ج ى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أ ص ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا ت ق ن ط و ا من ر ح م ة الله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 وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا هدات المهتدين ولاجعلنا ضالين ولا مضلين برحمتك يا ر ح م الراحمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أ و ا س ت ع ط ر ت به في علم ا ل ي ب عندك أ و علمته أ ح د من خلقك او أ ن ز ل ت ه في كتابك أ ن تجعل قران عظيم ربيع قلوبنا ونور أ ب ص ا ر ن ا وذهاب همومنا ا ل أ ح ز اجعله ن ن ا ا و شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعله مؤنسنا في قبورنا اللهم ذ ك ن ا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتدبره والعمل به يا ارحم الراحمين اللهم ا س ت ن ا فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض ولا تصبحنا يوم الارض عليك اللهم ي م ن كتبنا ويسر حسابنا و ح ش ر ن ا في ز م ر ة نبينا سيدنا محمد اللهم أ و ر د ن ا حوضه و ل اللهم تفتن أسقنا بعده بيده ا ش شربة ر ي ف ة هنئة ا نضمع ب د ا أبدا ا ل ل ه ثبت أ ق د ا م ن ا يوم تدل ا ل أ ق د ا م اللهم ثبتنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف ق ل و ب صرف قلوبنا ل طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا ا ط ا ء ك اللهم احفظنا بحفظك ا س ت ن بفتلك الجميل احفظنا بما حفظ به كتابك الكريم برحمتك يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظ ش ي و خ و ش ب ا ب وكهول وذكور ورئينات هذه ا ل أ م ة بما حفظ به ذكر حكيم اللهم احفظهم من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن وساوس الشياطين إ ن ك أ ن ت القوي العزيز أنت المجيد. اللهم س م ي ع ا م ج ي د ا ل ل وفقنا لك ما وتضم تفب القرعا اللهم ب ل ا د لكل خير اللهم ا ر ي الحق حقا و ر ز ق اتباعه واريه الباطل باطلا و ر ز ق اجتنابه عينه بولي اللهم اهيئ ل ل م له ب ط ن ه صالحه ن ا ص ح ة لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم اللهم وفقنا ا ل م س ل م ي ن اجمعين إ ل ى تطبيق كتابك و س ن ة نبيك اللهم اجمع شملهم ب ا ل إ س ل ا م اوحي كلمتهم ب ا ل إ س ل ا م واجعلهم يدا واحده على أ ع د ا ئ ك و أ ع د ا ء دينك إ ن ك على ما تشاء قدير و ب ا ل إ ج ا ب ة ج د ي اللهم اجمع كلمه هذه ا ل أ م ة ورص صفوفها وانصرها بنصرك و ع ز ه ا بعزك وقوها بقوتك واجمع شملها بقدرتك يا قوي يا عزيز يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وثبت أ ق د ا م ه م واستر عوراتهم و أ م ن روعاتهم فكن لهم ولي ونصيرا اللهم لا حول لنا ولا لهم ولا ق و ة إ ل ا بك و أ ن ت الفعال لما تريد و أ ن ت ذو ا ل ق و ة وذو البطش ا ل م ت ي اللهم قو ي إ خ و ا ن ن ا وانصرهم كيف شئت و أ ن شئت وبما شئت إ ن ك على ما تشاء قدير اللهم ا ن ذ ل نقمتك وغضبك على ا ل ص ي و ن ي ي ن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 اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أ ح د ا اللهم لا تحقق لهم غ ا ي ة ولا ترفع لهم ر ا ي ة واجعلهم لعبادك آ ي ة يا سميع يا مجيب يا من قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم ها نحن قد دعوناك ف اللهم استجب لنا اللهم استجب لنا اللهم استجب لنا ووفقنا إن س ت ج يا أرحم الراحمين ونتبع كتابك وسنة نبيك فنستنصرك فتنصرنا ونستطعمك فتطعمنا كتابك فتكسونا يا فنطيعك نبيك ونستهديك فتهديك ونستكفيك ونستبع وسنة قوي يا عزيز يا سميع يا مجيب يا من بيده ا ل خ ي ر وهو على كل شيء قدير وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين 尋ねる。<100. S 2> <laughs>